وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان بل يداهما بسوطتان فَقُلْ كَيْفَ يَشَاءُونَ وَلَا يَزِيدَنَّكَ فِيهِمْ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ كلما أوقدوا نارا للحرب أطافأها الله كلما أوقدوا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 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ